「あなたの手話を聞くことにしました」 Thank、oh. you. ا ل ش م م س و ا ل ق ر ب ح س ب ا ن و ا ل ن ج م و ا ل ش ر ي س ه د ا ن و ا ي ه غير ربحيه ذات م ي ز ا ن أ ل ا ت ط ت م ا ل م ي ز ا ن فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من وصل صالح وخلق موسوعه النابلسي ر ل ل ع ب و م الاسلاميه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 و ا ل شركه ا فبأي ب ر الهدى ا ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ن ي 「なぜならば」